موقع رياض القرآن يقدم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي I'll بارون فخ على الساعة آتية لك شيء في أمني كاين سبح حق كثيره ونذكر